ويرى الذين اوتوا العلم الذي أ ن ز ل إ ل ي ك من ربك هو الحق و ي ه د ي إ ل ى صراط العزيز الحميد وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم ي إ ذ ا مزقتم كل ممزق إ ن ك م لفي خلق جديد أ ف ت ر ى على الله كذبا أ م به جنه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 ولو ترى اذ فزعوا فلا فوت واخذوا من مكان قريبا وقالوا آ م ن ا به وانى لهم التناوش من مكان بعيدا وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيدا